وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ تُخْفُوا هَوَاهَا وَتُبْدُوا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَكْثَرُ عِندَنَا مَنَاسِكًا وَاللَّهُ بِمَا تَحْمِلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء لا توسقوا من خير وفي اليتيم وانتم لا تظلمون بالفقراء يُحْصَرُ فِي تَجْدِيدِ اللَّهِ لَا يَسْتَقِعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ أَمِنَ التَّقْفِ تَأْلِفُهُمْ بِشِيمَاهُمْ لَا يَنَالُونَ النَّاسَ إِلَّا فَ وَمَاتُوا وينفقوا من خير فإن الله به عليك الذين ينفقون أموالهم والليل والنهار شرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون